بسم الله الرحمن الرحيم الله الله وبركاته يقول الله جل وعلا ان اعطيناك الكوثر ان يعني إن الله جل وعلا تفضل وتكرم على نبينا صلى الله عليه وسلم أن أعطاه الكوثر الكوثر إما هو الحوض الذي يشرب منه المؤمنون يوم القيامة في أثناء القيامة يكون لكل نبي حوضا وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم الذي فيه الماء الكثير آنيته بعدد نجوم السماء من شرب منه شربه لم يضمأ بعدها أبدا من أيلة إلى عدن أو قال إلى صنعاء يعني من الشام إلى اليمن في, في, في حجمه فهو كبير جدا هذا الحوض الذي يشرب منه المؤمنون وقيل هو نهر في الجنة فهو الذي يصب في الكوثر فسواء هذا أو هذا هذا يعني إكرام من الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام فقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر طيب ما دام أعطاك الله تعالى هذا الكوثر وتفضل به عليك كيف تشكر ربك فذكر الله تعالى عبادتين قال جل وعلا فصل لربك وانحر صل لربك يعني أقم الصلوات والصلاة بلا شك أمر محبوب إلى الله جل وعلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع يعني خير ما وضع في الأوقات هو الصلاة ولذلك شرعة الصلاة في الضحى وشرعت الصلاة للاستخاره وشرعت صلاه التوبه لو الانسان اذنب ذنبا فصلى ركعتين فاستغفر اذا اجدبت الارض وانقطع القطر من السماء شرع لنا ان نصلي صلاه الاستسقاء اذا الانسان احتار في موضوع يريد ان يفعله او لا يفعله يصن له ان يصلي صلاه الاستخاره انسان اذنب ذنبا سن له ان يصلي ركعتين ويستغفر غير ذلك من الصلوات مثل الصلوات النوافل الراتبه التي هي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء يقول في عليه الصلاة والسلام من صلى لله ثنتي عشرة ركعة في يوم بنا الله له بيتا في الجنة هذا يدل على خيرها وعلى جلالة قدرها ولذلك احرص عليها يقول الله جل وعلا هنا فصل لربك وانحر أيضا التقرب إلى الله تعالى بالنحر نحر الغنم أو الإبل أو البقر أو ما شابه ذلك التقرب إلى الله تعالى بنحرها في الأضحى مثلا بنحرها في الهدي في الحج بنحرها أيضا في غير ذلك من الأوقات إما لأكلها أو كذلك لي يعني لصدقها بها فذكر بعض أهل العلم أن قوله جل وعلا فصل لربك وانحر أن هذا فيه دلالة على صلاة العيد في عيد الأضحى وذلك أنه يصلي العيد ثم ينحر أضحيته لا ينحرها قبل الصلاة إنما ينحرها بعد الصلاة فقالوا إن فصلي لربك يعني هي صلاة العيد وانحر يعني انحر أضحيتك ثم قال الله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر إن شانئك يعني إن منتقصك إن زامك إن مبغضك إن شاتمك أو سابك أو مؤذيك هو الأبتر هو المقطوع والأصل في الأبتر هو الـ الـ يعني المقطوع الذنب المقطوع الذيل فكانت بعض قريش يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون له يا أبتر وذلك أن الذكور من أولاده صلى الله عليه وسلم توف في حياته ولد له عبد الله وتوفي ولد له القاسم وتوفي ولد له إبراهيم وتوفي ولم يبق له عليه الصلاة والسلام إلا البنات والبنات أيضا توفين في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها فقال الله تعالى إن قريشا الذين يقولون لك إنك أبتر في الحقيقة الذي ذمك هو الأبتر هو الذي يموت أولاده في حياته أما أنت فسوف يخلد الله تعالى ذكرك لأن العرب كانت في السابق تحب كثرة الأولاد ليخلدوا ذكرهم فخلد الله تعالى ذكرى نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال ورفعنا لك ذكرك قال إن مبغضك هو الخاسر إن مؤذيك إن سابك منتقصك هو الخاسر إن شانئك هو الأبتر الله يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله